يا انسان مش حاجه ومع كل إجابة هتكتشف انك استاذ وعايش في الدنيا بتقدير ممتاز انت جبت المعلومات دي في الدنيا ده في الدنيا مع هبا مصطفى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 انا مين بنرحب معينا النهاردة بالإعلامي هاني حتهوت هاني أهلا بيك كل سنة وانت طيب ورمضان كريم كل سنة وانت طيب يا ورمضان كريم عليكي وعلى كل السادة المستمعين في إذاعتنا الغالية صوت العرب أستاذ في الدنيا. الأعلامي هني حتحوت من النوع اللي بيعيش اليوم بيومه ولا دايما شاي الهم بكرة وقلقان منه؟ بين البنين دايما بدعي ربنا ان انا ابقى عندي القدرة على ان انا عيش اليوم بيوم ومركزش قوي مع بكرة لان التركيز مع بكرة بيبقى مرغق جدا ذهنيا دا تعلمته من الحياة يعني لكن احيانا بتجيليك خبطات كده ان انت فجأة بتهلق فجأة عمل تفكر في بكرة فجأة عمل تفكر في لي لما يحصل كذا فالنا بحاول تود الوقت اسعى لان انا اشتغل عليه وعلى نفسي فيه وان انا افكر اليوم بيومه هاني حتحوط بيحب الوحدة والانعزال ولا بيكرههم إذا فردو عليه ضروري في بعض الأحيال لاستعادة شيء من الهدوء والتوازن النفسي بكل تأكيد الوحدة أحيانا بتبقى علاج هي طبعا حلاوتها إن الواحد يبقى مختارها بمزاجه ما يبقاش مضطر إليها أنا عايز أقعد لوحدي دلوقتي علشان أصفي ذهني علشان أهدي نفسي علشان أعرف أرفيش أشحن من جديد لكن الوحدة في المطلق كده أكيد هي من الحاجات السلبية أنا بشكل عام كشخصية يعني بحب ان انا بق مع الناس بحب ان انا اتكلم مع الناس اسمع الناس دي طبيعة شخصيتي وان كان الوحدة اكيد علاج من ضمن العلاجات الدنيوية هاني اه <تصفيق> <تصفيق> فيش حد فينا مش خطاء كاني حتحود إذا حصل منه غلط في اتجاه حد هل ممكن يعتذر فعلا بكل سهولة ويتقبل الغلط العمل ويتعلم منه وما يقرروش ولا بتخش في مرحلة جلد الزيت الاثنين برضو بس أنا في بعرف أعترف بسهولة جدا بغلط فيه. يعني أنا ممكن أكون بعاتب نفسي أنا زيادة عن اللزوم ده لو أنا غلط لو غلطي في حق نفسي أنا بعاتب نفسي قوي لكن لو غلطي في حق حد سهل جدا أنا روح أتكلم معاه وأعتذر له وأشرح له إيه سبب الغلط. ولو ما شرح الأسباب الغلط فببقى معتذر ومقر تماما بغلطي يعني وده على كل المستويات الشخصية والمهنية كمان بالمناسبة بتؤمن بفكرة جبر الخواطر والكلمة الطيبة وشايف ان هما مهمين في حياتنا وبيهوينوا علينا حاجات كتير ولا مع الفريق اللي بيقول ان هما ممكن يخشوا ضمن النفاق او المجملة. تجيت في ملعبي بالمناسبة <تصفيق> انا جبر الخواطر دي بحس ان هي يعني دي مهمتنا في الارض مهمة من مهام البني ادم في الارض وانه يجبر بخاطر الناس على فكرة انا عمدي كده مبدأ يعني نظرية ممكن تكون مش منطقية قوي وان حتى الاشرار في حياتنا محتاجين تبطبة مهما كنا شايفين إن الشخص ده مؤذي عمل حاجة وحشة أنا بأشوف إنه هو في مجال آخر في فصل آخر من الحياة هو كمان محتاج تبطبة فما بالك بابا بغير المؤذين الناس البني آدمين العاديين اللي في حياتنا سواء الأرئيبين أو غير الأرئيبين اللي بيمروا في حياتهم بمقاتف احنا ربما لا نعلم عنها شيئا بدرجات صعوبة مختلفة فأكيد زي ما إحنا محتاجين تبطبة لجبر خاطرنا الناس اللي بنعملهم محتاجين كذا فربنا جعلنا سبب من أسباب جبر الخواطر وهي بالمناسبة من الدعاء اللي بدعي دايما في حياتي ان انا بقى سبب في كده وان ربنا يجبر بخطري جبر الخواطر من ضمن اسبابه وبشر ربنا بيسخرهم لينا يعني شكرا شكرا على الكلمة الحلوة البدة قلبة تغير مدنا بساطنا جدا معيك النهاردة في أستاذ في الدنيا وانت أستاذ ورئيس قسم في الدنيا وتأديرك ممتاز كل <تصفيق> سنوة طيب رمضان كل طيب الله أجرم الأستاذ مبسوط جدا جدا Says the world. Says the world.